أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوح إليهم فسألوا أهل الذكر أنتم إن لا تعلمون وما جعل لهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدق الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصنا من قرية كانت ظالمة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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيَهُنَّ مَكَذَّبًا كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا السموات والأرض كانتا رتقا، كانتا رتقا، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟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 هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههمنا حين لا يكفون عن وجوهنا ولا عنفهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون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 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ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 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا لا يقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين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 ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَلَّاهِ لَأَكِيدًا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُعْلُوَ مُدِيبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا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 بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّتَيْنِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلًا الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث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 ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحظ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 دون ذلك وكنadleهم حافظين وأيوب إذ ناداه ربه أن مسني الضر وأن تأرحم الراحمين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 وزكريا إذناد ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن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 كُتُبَ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ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 إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكوا بالحق وَرَبِّنَا الرَّحْمَنِ وَالْمُسْتَعَانِ عَلَى مَا تَصِفُونَ